وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر, ولتنذر أم القرى ومن حولها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 وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ الله وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِقُوا أَيْدِيهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِقُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ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 وما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء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 فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم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 فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به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 وجعلوا لله شُرَكَاءَ الْجِنَّ وخلقهم وخرقوا له بنين وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى مما يصفون بديع السماوات والأرض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 ونقلب افئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائق يكت وكلمه وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون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 والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كَلِمَةُ ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته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 سَبِيلَهُ وَهُوَ أَعْلَمُ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ